حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُ تُكُنْ بِبَغْيٍ تَمْيُونَ بِكُم فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِئِسْ رَائِينَ قَال إِن كُنْتَ تَجِيء بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا مِنْ نَصْدِقِين فَأَلْقَى صَوْفًا فَإِذَا هِيَ سُدًى نُمِّي بِ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَسْحَرُنَّ عَلَيْهِ وَقَوْمِهِ يُرِيدُونَ أَنْ, يريد أن يُخْرِجُوكُمْ مِنْ أَنْدِقِكُمْ فَتَعْلَمُونَ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا قَالَنَا نَعَم وَإِنَّنَا مِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالُوا يَا مُوسَى نحن الملقين قال القوا فلم ما انقوا سحر اعيون الناس و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 وَقُلِ بُونَالِكَ وَانْقَلْبُوا صَغِيرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ